124. إنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 125. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 126. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 إن أنت إلا نذير انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 جنات يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءهُ النَّذِيرُ لَيَكُونُنَّ أهْدَى لَيَكُونُنَّ أهْدَى مِنْ إحدى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُ النَّذِيرُ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً إِستِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّءِ